بسم الله الرحمن الرحيم 110. قل هو الله أحد الله الصمد 112. لم يلد ولم يولد 113. ولم يكن له كفوا أحد